Book 2 382 Fellafatun <lesen> Waishroon Fellafatun Waishroon Et lærer fremmedsprog Talumulorat il-Ajnebia Talumulorat il-Ajnebia Hvor har du lært <lesen> spansk? أين تعلمت الإسبانية؟, أين تعلمت الإسبانية؟ can also هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضاً البرتغالية؟ yeah. oh, I can also نعم أتكلم أيضا شيئا من الإيطالية نعم؟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 اللغات متشبهها إلى حد ما أستطيع أن أفهمها جيدا أستطيع أن أفهمها جيدا منلة أوسرييب أ لكن التكلم والكتابة شيء صعب لكن التكلم والكتابة شيئا صعب وما أزال أعمل اخطاء كثيرة وما زال تصحح لي دائما تصحح لي دائما din udtale er ret god. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. Du har lidt accent. I dig basita. en simpel basita. Man kan høre, hvor du kommer fra. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت ببدأ ما, ما هي لغتك الأم؟ هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ Hvilken lærer påvås system bruger du? Ej menhæg tæstætstæmæl? Ej menhæg tæstætstæmæl? Jeg ved ikke lige hvad det hedder. La ærif æsmه fæl uagt tæt hælder. La ærif æsmه fæl uagt tæt hælder. Jeg kan ikke huske titlen. Al- og lønvån. لا يخطر على بالي العنوان لا يخطر على بالي بها <تصفيق> يا لقد نسيته للتو لقد نسيته